فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسهما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 قل القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله يخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى